بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد السمسك بالعرة مصفا وإلى الله عاقبة نمور وَمَن كَفَرَ فَلَا يُحْسِن كَكُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مَفَلُ نَبِئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور نُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ نَذْتَرُهُمُ إلى عذاب الغليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول إن الله قولي الحمد لله قال أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في رض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولابتكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل واسخر شمسه القمر واسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تمنون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير أنطر أن ظرأ أن الفلك تجري في البحر بذمة الله ليُريكم من آياته إن في ذلك آيات لكل صبار شكور وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَظُلَلٍ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تَلَمَّىٰنَا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَأَمِنُوا ۚ وَمَا يَشْهَدُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَذَّارٍ كَفُورٍ يا ايها الناس اتقوا ربكم اخشوا يوم لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان ود الله حق فلا تفرحنكم حياه الدنيا ولا يقرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغائف ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا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 الله الذي خلق سماء وارض وما بينهما في ستة أيام ثم سواه على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفير أ فلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذين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 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَنُفْصَارَ وَنَفِيدَ قَالِ لَمَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَهِيذَا ضَلِلْنَاهُ فِي لَعْبِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ وَمَا لَكُمْ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ مِنْ دربهم رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارجعنا. فارجعنا نعم الصالح لنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والنات أجمعين فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ إِذْ نَمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا إذا تكرو بِهَا خرُسُ جَدَوَ وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُم لَا يَتَكَذَّرُونَ فَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَبِمَا رَسَلَهُمْ يُنفِقُونَ فلا تعلم نفس ما أخيلون من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أَفَمَنْ كَانَ مُوَمِّنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَثْنُونَ أَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتٌ مَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ فَسَقُواهُ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ قُلْ لَمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا أعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنزيقنهم من العذاب لذناذون العذاب لكبارنا علهم يرجعون وَمَن ظَلَمَ مِنَّا ذَكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنها إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَالْقَضَايَ تَيْنَا مُوسَى كتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أهمة يدون بيومنا لما صبروا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَالْمُهْدِي إِلَيْهِ كَمَا لَكِنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِيمَا تَأْكِنُهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلم يَرَوْا وَنَنصُبُ الْمَاءَ إِلَى رَأْسِ جُرُزٍ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُنصَرُونَ وَيَقُولُونَ مَا سَرَّاهُ فَاسْطَحُوا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل يوم الفسح لا ينفر الذين كفروا إيمانهم ولا هم انفرون عنه وانتظر إنهم انتظرون بسم الله الرحمن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 إن الله كان بما تمنون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّيْتَ الظَّهَرُونَ مِنْ أُمَهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَغْرِيَاتَكُمُ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُ قَالُكُم بِأَفْوَائِكُمْ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 وأزواجههم مهاسهم وأول رحام بعضهم أولاد بعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معرو كان ذلك في كتاب مصورا وإذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثا غليظ ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد لكافرين عذاب نليما يا أيها الذين آمنوا اذكرون مات الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا إذ جاءتكم جنود فأرسلناهم ريحا وجنودا لم تعرواها وكان الله بما تمنون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وَإِذْ زَاغَتِ الْصَّاغُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا هُنَا لِكَبْسُ الْيَوْمِ نَوْنَ وَزُلَزِلُ شَدِيدًا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 ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تنبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبلنا يولون الأدبار وكان عهد الله قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي من الله راد, بكم سوء راد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد اعلموا اللهم وعوقين منكم والقائلين لإخواني منم إلينا ولا ولا بأسا إلا قليل نشحة عليكم فإذا جاء الخط رأيتهم ينظرون إليك تبور أينك الذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سنقوكم بأسنة حذاب نشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب المذهب، وإياتي الأحزاب يودون وأنهم باذون في الأرض. يسألون عن ما يكون ولو كانوا فيكم ما قاتلو إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله إثوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صبق الله ورسوله وما زاده إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه فمنه وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لَّيَجْزِي اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَعْتُبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَأَرْضَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لِمِيَانَانُ خِيرَهُمْ وَكَفَ اللَّهُ الْمُنَّيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ضَارُوهُ من الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم رب فريقا تقتلون وتاتلون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوهاهم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 فَتَعَالَيْنَا نُمَتِّعْكُم وَأُسْرِحْكُم سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُم تُنْسِرِدْ ن الله ورسوله والدَّار الآخرة فإن الله أعدَّ للمحسنين من منكم أجرًا عظيما يا نساء النبي ميات منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا آمنت بالله صبق الله مولانا